على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 Arhamna Allahumma birahmatik sirna ila ma saru ilayh birahmatik ya arhamar rahimin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 ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها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 وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدزت أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وليبيا اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وليبيا اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن والصومال وفي كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون اللهم عليك بالقذافي وبشار اللهم عليك بالقذافي وبشار اللهم إنهم مستحل دماء المسلمين اللهم اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم, في أوطاننا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم من أرادنا وبلادنا وخليجنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إن نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين